عشقني يا حبيبي هالقد ما بتقبل امشي تاتي فرش لي كل طريق شو مللت تعشقني يا حبيبي هالقد مابتقبل امشي تاتي في رشلي كل طريق وارف ما كنت بحلم بحاجة متلك بحس كتير علي حبك انا اذا بظهر من قلب حياتك بتخلص Ik Ik ben niet te ik ben niet Ik ik رمال اللي احمي مو طول موت علي كما في من دونك شوف الضاع علينا كل لحظه انا